119 فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 110 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اُلْسِرْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن ما فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 119. وقلت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين 110. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 111. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وَاِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الاي شيء اكبر شهادة ان الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى 119. قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء بري مما تشرفون 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسرون فَسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ مَرَقُولٌ لِّلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُم أَيْنَ شُرَكَاؤُكُم الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ 117. ونظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 118. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 فوسهم وما يشعرون ولو ترائذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل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 فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِن رَّبِّ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 129. ويطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 120. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُل لَّرَأَيْتُكُم مِّن أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِشَاءً وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء تتبرعون فلولا اذ جاءهم باس ما تبرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناه بغته اخذناه بغته فاذهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أريت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيك به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أريتكم إن أتاكم عذاب الله باقته أو جفره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 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمِ الشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ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 جاءكم الموت حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الانه الحكم وهو اسرع الحاسبين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 وكذب به قومك وهو الحق قل استو عليكم بوكيل لكلنا مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 هؤلاء الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب أليم شاطين في الارض حيران حيران لهم اصحاب يدعونهم الى الهداتنا قل ان نه الله هو الهدى واومرنا ان نسلم لرب العالمين وان اقيم الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون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 فلما فلق قال لا احب الاافرين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلق قال لي لم يهدني ربي لا اكونن لا اكونن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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ سِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عَيْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ خَافُ مَن أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن 117. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 118. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَيُونَسُ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَا جَعَلْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِغَابِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ فَتَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُ وَقْتَدِ قُلْنَ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 119. تجعلونه قراطي ستبدونها وتغفون كثيرا 110. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون 111. وهذا كتاب عظيم مصدق الذي بين يدي مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 اخرجوا انفسكم اليوم تجزعون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون اي والحق وكنتم عنا اياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم ام أن 118. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 119. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله 117. وقاموا الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 118. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُزَجَ لَهَا الذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ فَإِذَا سَوَّاهُمَا وَنَفَخَ فِيهِمَا مِن رُّوحِهِ ۖ فَأَصْبَحَا بَشَرًا ۖ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 عناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمر اذا اثمر وانع ان في ذلك لايات لقوم 117. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 118. سبحانه وتعالى عما يصفون 119. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد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 لا تدركه الابصار وهو يدري كل ابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم دسائر من ربكم فمن اصرف لنفسه ومن عمي فعليها وما انا علي 119. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون 110. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشرفين 111. ولو شاء الله ما أشركوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا هُمْ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ وَلَا تَصُبُّ الذُّنُوبَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاصْبُ لِلَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اَفِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا 129. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 120. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء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 زَلَائِكَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكونوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم ان كنتم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 119. وذعوا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 110. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليان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 يَصْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَن يُرِيدُ أَن يَضِلَّهُ يَجْعَلِ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتيكم سُل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا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 129. ويبقى الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين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 126. وإنشاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمروا ادُوا حَقَّهُ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين 118. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 119. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين 110. أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين 111. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت سهورهما او الحوايا او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزاءهم ببغيهم وان 129. فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 120. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أشركنا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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ إِلَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لَنَا شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يادنون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 هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولٍ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ أَنَّ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 وَمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ لِمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْظُرُونَ 109. انفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون 110. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما 109. إلى الله ثم ينبعهم بما كانوا يفعلون 110. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون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 لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله يدغي ربا وهو رب كل شيء 119. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون